يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ا ل ق و ا الله وقولا سبيلا يطلقكم اعمالكم ويعقل لكم ترمونكم و ل ن يؤتى الله ورسولهم وقالوا لنا اعطينا اما بعد فان رفض الحيث تلقوا الله تعالى وان خير ب ي ن ا محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الزور محتفلتها وان كل محتفل بدعه وكل بدعه ضلال وكل ملاء في النار ثم اما بعد الى الله ان الدنيا كلها تتحن وتكيد ولا يبقى الا الله ا ل ل ه سبحانه وتعالى سنن ك و ن ي ة في هذه الارض تبين لنا دائما انها إ ل ى ث م ا ت و إ ل ى ح ج ا ت لا بقاء ولا دوام لمخلوق اذ البقاء والدوام ل ل ت واحده الامر الغريب قلنا في شهر ا ل ل ي الحرام رمضان ولا اقرب ا ل ح ر ا م أ ن ه من ا ل أ ش ه ر الاول لكن الشهر الرئيس ثم ن ت ه انه لفظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم و ا ل ك م س و ا ق ا ل ح ي ح ي ن لمن آ م ن وعمل صالحا واي إ الله الا الصابرون 「العلم الذي ي ظ ر ح ا ل ا OH MY- والناس تنقسم الكثره الراهبه ت م ن ى ما هو عليه والتمني يهد الى النفاق والتلون كما هو حال كثير منا الان امام ا ه ما حرم الله ماذا إ ذ ا سكن اليس يطمع إ ذ ا أ م ر أ ل ي س يطاع ا ل مهن في مكان أ ل ي س يقال له افعل ما ش ئ وقل ما ش ئ وخذ ما ش ئ ودع ما ش ئ ك أ ن ح ا ل الثاني فرض الناس وعشاب لا يقول له ما شئت م ا لا ما شاء من اقدره ا صحت فانت ظ ا ح د معقول بل الله العافيه الحلقه الناعم امام اهل المال مع ان اكابر اهل الموال ف ي ح ص ا ل ص ل ا لو ج ن ا باولى انسان على وجه الارض لكان عند القبر サーファーで يقول ل ا ربي ما ر ب ي ت نعيما قط ويؤتى بنفقه ة ويغتل أ ه ل ا ل أ ر ض و م ل أ ه ل الجنه قط ورق وملاه وهم وطائر وبطل في العيش لكنه عبد الواحد القطع علم خلقه بميع الملوك سبحانه فيعمس في الجنه غ ن ز ه ثم يقال له هل رايت شقاءا رب يقول لا وربي ما رايت مقتدرا نعم كشف ما تاتي من شقاء ومن مخزئ ومن طير ومن هم ومن نكه الدنيا ومن حسنها وحزنها وضيقها نسي ك م فائده غ م س ة و ا ح د ة فما كان لهم من فئه ينصرونه من امور الله و م ج ا ن لهم من ا ل ا ه من يهد الذين لا يصنعوا واصبح الذين تمنوا مكانه ب ا ل أ م س الذين خ ر و ا في الدنيا وحصادها الخامس ا ر ا الله ان يصنعوا ثم ا تبن اليك وانت تخطي كما ك شئت لن تكون تعرض م فيهن قرارات في الصف لم يرتدون منهم ضلات ولا جال فباي الاء ربكما تكبدان كانهن ياخوك ولا ا مرجان فباي الاء ربكما تكبدان هل تكبحون بك ¡Cállate! الاخطار من ج ع أ الحق الذي يعمل حقا فله خير منك ولا يوجد الذي تعمل السيئات الى من جعل العقل وهذا من قبل الجنس انا اريدك ان تسعى مع قوم الجنس مع الكريم اقبل عرابي فما ع في صدر عباده بعد سنه ورحمه ان الذي طال عليه ر ب ل ا ر ا ت ك الى المعادن الذي أ ن ت ل ع ت د ك وفرض عليك و ا ر ح ا لك الله جل و ع انت لا تعلمه يا محمد إ ن م ا الذي يعلم الغيب هو الله سامحا ل م س س ه مكسرا ل ل أ ص ن ا م يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إ ن الورط لكان له ا ط ا بعد سنوات م ه ان ساله الطاعه ن ه والرب اعلمنا اليه بالهدى يا محمد بنسبه لا ل س م ع و ا ويا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ثقوا في دينكم ثقوا في منهجكم ثقوا في سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم ثقوا في الحق ص والهدى وعن سائر فعلى كل شيء الزمان ة ا ل ي والاخرين إلى ل ُ جميعك وقصر الظاهر ع وعشت بالزيت بين يدي الساعه حتى يعمر الله وحده لا شريك له ولعل الرزق نقصه لرمش ولعلت التلف صلى الله على من قال فامر ومن تشابه امر قولهم سنه ان نعبد الله هل كان محمد بن م عبد الله صلى الله عليه وسلم يرجو في يوم من الايام او يطلب في يوم من الايام ان يكون بن رسول الله ل فكر في ذلك يوم من الايام أ َ ل َ م ي َ ن ْ ع َ ى ِ ل ي ه َ ا كثير ٌَِ من ِْ العرب ومن ْ ه ِ العباد ْ في عصر ورقى َ ع ص أ َ ل َ م ي َ س ْ م َ ن ى ه ا كثير ٌَِ من ِ الناس لم يفكر محمد ب َ عبد الله صلى الله عليه وسلم يرحم لكن ربك الكريم الحكيم الخبير بعباده وربك يخلق ما يشاء َ و ل ويقال وما ََ كنت َُْ ل َ ر ْ ج و ان ْ يرقى اليك َ الحساب ْ ج َ ن َ كنت َُ ض ط ر ولم ََْ تفكر فيه ِِ يوما ولم ََْ تسع ََ اليه ِ يوما الا َّ رحمه ََْ ة من ربك الذي َِّ اعطاك ذ ِ ك هو ا ل ل َ الذي َ م َ ن عليك َََْ بذلك ََِِ هو َُ الله وقصد الحقل وتسخير الحلم في نصره الدين والى إ بينه و ا ت ب و ا الله ويعلمكم الله تصليحين من حديث معاويه بن سبيل سبيله رضي الله عنهما عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال من يرد من يرد من يرد الله به ايضا ليس عند ذبيحه ب ش ل س ل ب ليس باجتهاد ولا بحزب انما هو قبل كل شيء ل ت و ض ي الله سبحانه و ت ع ل ى وان لم ي و ف ق الله جل وعلا ما وفقت When I said that I、so、don't know、uh, Oh! ا ي ر خالد الغرب من ب ا د ه اين قامو ن ب أ م و ا ل ه ودينته وشبهه وغلوبه ي وخزانه في الارض اين هم الم والنهب وكل عمل يحسد وينتهي الا من سيده ي وين الله ا ع م ق بالعمل وعلق كنزه الله جل وعلا v e v a el norte! ¡Viva el norte! ほうが勝つ ش لا والله هل يذكرون ا ل ر ج ر بجيوشهم لا والله اننا اعظم الناس و ا ط ع ر الناس واكرم الناس و ا ف ع ر الناس واعونه الناس واخذ الناس و ن ب س الناس كل ي ق ر من الدنيا ب ا ل ك م ن والكفر ا ل م و ل د والسور ويعرض ى الله جل وعلا عاش من كل شيء ان كذا وليس المعنى الاولى له الحب واليه المجهول فيا اطفال الحرب ويا اطفال الدين ويا اهل التقوى والصلاح استهدفوا به وعضوا على سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم واعلموا ان العازمه للمتقين وانه مهما قال الظلم والصلاه فلا بد من اجل البدر م والمعاصي و ا ل ْ م ص ا ل ِ الان ايها المسلمون المسلمون ايها الكرام والكلمات اجلك الصالحون والصالحات كما تمت بهن ولا َ تبقى ْ البيوع ربنا َ وعن َ الله ُ الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما تقلك الذين من الذي طغى في الارض من الذي أ ه ل ك ق ا ر و ن وفقد به الارض من الذي أ ذ ل همان من الذي أ ه ا م و أبو ع ل ه راضيعه وشيبه رضيعه و ب خ ي ص ح م ا م ي ه كم ا ل ا س ل ا ه ت ع ا د القلب لله 私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私はちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのために私たちのた أ و ل ى ا ل ر ا ط ل لا تزول إ ن م ا قولك ا ل ب ا ط ن في ا ل ز ي ا ء أ ه ل الحق عن الحق فاذا استنفذ اهل الحق بالحق ولم يستطيعوا رايات الباطل ف إ ن الذي سيجيب الحركه رب ا ل ع ا ل م كما أ ض ا ع مع عبود عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومع بقيه التنزيلهم وامانهم وروبتهم وطلق و ح م ب ا ل ص ر ى الله عليه وسلم تنفذ ا ل ح ق فلنعرف كل ما لله ولنحصد على ح ض ر الله و ل ن ح ت د فيما عند الله اشكر الله في احمد كلها ان يرزقنا ويعلمنا اللهم ا ل ز قادم لنا م اللهم ر و اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين و اللهم انصر الاسلام على المسلمين اللهم اعرف ذكريات التركيز والدين ا ل ل ن م انصر ا ل م ا ل م ي ن والاسلام ي م والسلام والمسلمين ن و ا ل م ا ل د م ي ن والمسلمين و ا ل م ا ل م ي ن والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين ا والمسلمين والمسلمين والمسلمين ن و ا ل م ن ا ل م ي ن Father, thank you.